ayna ash-shin ذاتل غاد الشفيعي اي بَلاَطُ الْهَادِشِ طَيِّعِي مَادَمَا قَدْ مَزَّقُوا الْأَحْشَاءَ مِنْهُ مِنْ أَذَى السَّمِّ وَمِنْ نَقِيَاعِي صَابِرًا أَوْ, صابراً أو صابراً, صابرًا والصبر يروي صابرًا بين فعمال الكون حزن وانتحاب ثائر معي كل شيء وي والنبي هو المصطفى يك وهو في القامر لي في حي يا Zomma au jara alba tuli Ya li nashin Zomma au jara alba tuli Haawiyan kaasra alba tuli Haawiyan kaduna mawu bishnami wa huwa yamdil bil baqi la kana ishtimara ajul مذق ال الشام من منه منه من اذا السوم من نقي حي صابرا الصبر يروي صبر عمرو بين تشيه عن فجير سيديابا محمد امه الزا أمها الزعل وتبكي من دمي باين الدموع وتبكي بالتيعان من دمي باين الدموع حيث عما ان كون حزن و انتحاب في في يا يا للعاشق ضم أوجاء البتولي تعلنا عشي ضم أوجاء البتولي حاويًا كأسر الظنوعي حاويًا كأسر الظنوعي حاويًا أرى أوجاع الأسماء والأسماء وفينا تزرع صفر المدما أرى أوجاع الأسماء والأسماء وفينا تزرع صفر المدما رفان النعش والدنيات ودمع من حسين قد تجلى غدا يبكي أخذ كهفا وظلا شهيد غاب في تلعى شهيد غاب في أكوان مولا وناش من منه الترشي تعلّى وناش منه الترشي تعلّى سرت للخلود يا أبا الصمود صابراً أبياً من أذى الحقود أيها العظيم ديننا يتيم حزنك الكظيم من أسا يقيم سرت للخلود يا أبا الصمود صابراً أبياً من أذا الحقود أيها العظيم ديننا يتيم نُكَالكَ ذِمٌ بِالأسَايِقِ بِالأسَايِقِ أرى أوجاعَ أسماء وأسماء وطينًا تزرعُ صَفَّ الدمى رفعنا النعشَ وتَضنياتُنا نادي بلال الظلم من حسين قد تجلّى قد يبكي أخا كهفا وظلا شهيد شهيد قاب في الأكوان مولان وناش منه الأرشي تعالى سرت للقلود يا أبا الصمود صابرا أبيا من أذى الحقود أيها العظيم ديننا يتيم حزنك القضيم من اسع يقيم ايها العظيم ديننا يتيم حزنك القضيم بعن الاساس اي الغالي كنا عشك العالي دار اسرار وابتسامة لك الدنيا مموت والمحيه تقبنا حيا للقيامه نعيدنا حيا للقيامه نعيد الثرى فان الثرى في كل وعيدي وقصر الشام بيت هو قصر الشام بكل الحدود ستهوي حين ناتي من جديدي ستهوي حين ناتي من جديد نعقد الثرى يا له من شجيدي فان الثرى في كل وعيدي وقصر الشام بكل الحدود ستهوي حيننا من الجديد قرارنا قوه حزن و صحوه نقول للطاغى الفك لك لا اجالوا لا ولا زمان قد ولا هي هات لأ. لن نرك حلال لله بالعزيمه الصحوه تقول للطاغى الفكلا كلا كلا, لا كلا, لا كلا, لا كلا لا رجالنا قاده فقط لنا عاده الله زمانه جاي بي ولا, ولا لك البحه لين تذيب وتحيا منك يا روح القياده فقد الهمته تحمل اراده وصار القتل للأحرار عادة وصار القتل للأحرار لك البحرين وتركيب الشغادة والتحيا منك يا روح القيادة فقد, فقد ألهم تنان عمال إرادة وصار القادر للاحرى يا داعي